الوجه الثاني يبدأ حالا قاف يقول عهدي بهذه الدار حين كان حبيبي الناقض لعهدي فيها يضيئها وينورها فكأنه بذر لها وهي مظمة الهوى لأنها مأوى الحسان ومرتع والمرتع الذي يغدو إليه ويروح عنه يقال صرحت الماشية صرحت الماشية وأرحتها إذا أخرجتها بالغداة إلى المرعى ورددتها بالعشية وقوله ناقض العهد مبتدى وبدرها خبره وهما جمله أضيف إذ إليها وشرح بها وإذ ظرف لقوله وعهدي ومراح الهوى مبتدى ومصرحه عطف عليه والخصب صفة له وفيها خبر المبتدى وهذا معنى البيت لا ما ذهب إليه غيره حاشية يشير هنا, يشير هنا إلى الصولي الذي يقول في شرحه جمع هوايا في ليله ونهار بدر هذه الدار الناقض العهد صير لهواه مراحا ومسرحا فالمراح ما يلقاه ليلا كقول نابغة وصدر أراحى الليل عازب همه ومسرحه ما كان نهارا لأن السائمة تسرح بالنهار وقال الخصو أي هواه كثير ليس بالقليل وقد ذكر ابن المستوفى أن المرزوقي أورد كلام الصولي هذا ثم قال من تأمل هذا الكلام وتفكر في إعراب البيت ولفظه بأن له من تخليط هذا المفسر ما قبل العجب منه والمعنى أحيت هذه الدار حين بدرها حين بدرها ناقض العهد مراح الهوى ومسرحه الخصب فيها أي كانت الدار وهي مأهوله بسكانها مرتع الهوى المخصب فيها والمسرح والمراح الذي يقع فيه الفعل وهذا كما سماها في موضع آخر ميدان الهوى فقال أميدان الهوى من أتاح لك البلا فأصبحت ميدان الصبى والجنائب وفي طريقته قوله في أخرى قد عهدت الرسوم وهي عكاظ للصبى تزدهيك حسنا وطيبة أكثر الأرض زائرا ومزورا وصعودا من الهوى وصبوبا فقوله أي الصلي جمع هوايا في ليل ونهار بدر هذه الدار كلام لم يترتب على ما في البيت وقوله في الخصب أي هواه كثير ذهاب عن الطريق وعدول عن الصواب وأورد ابن المستوفى كذلك نقدا للآمدي على هذا البيت قال البدر ليس هذا موضع وإنما يحسن ذكر البدر في مثل هذا إذا كان في الكلام ذكر لسماء أو نجوم أو ليل ولو قال إذ نقص العهد أو نقض العهد ريمها ربما كان اشبه واليق وقد قال البحتري مثل هذا ولكنه فيه اعذر من ابي تمام وذلك قوله ربع خلى من بدره مغناه ورعت به عين المهل اشباه واحسن من هذا واجود لفظا ومعنا قول البحتري وعهدي بها من قبل أن تحكم النوى على عينها ألا تدوم عهودها بعيدة ما بين المحبين والجوى ومجموعة غيد الليالي وغيدها وقوله ومجموعة غيد الليالي وغيدها لفظا ومعنا ما لحسنهما نهاية وإنما أخذ المعنى من قول أبي تمام كواعب زارت في ليالي قصيرة يخيلن لي من حسنهن كواعب وبيت البحتري أجود لفظا وأحلى سكا انتهت الحاشية البيت الثالث مؤذرة من صنعة الوبل والندى حاشية هاسين س ويروى من صنعة الطل انتهت الحاشية بوش ولا وشي وعصب ولا حسب عين أي لها إزار من الروض وضروب من النبات وهو من صنعة الوبل أي المطر الشديد الواقع قال ابن المستوفى في الرد على كلام أبي العلا إذا أخذ مؤذرة من قولهم تأذر النبت التف واشتد كان أولى ومنه قول الشاعر تأذر فيه النبت حتى تخايلت رباه وحتى ما ترشاء وما أرض متخيلة ومتخيلة إذا بلغ نبتها الندى قاله الجوهري انتهت الحاشية البيت الرابع تحير حاشية مين تردد في أطرابها وقال الصولي في شرح ويروى تحير وهي تردد ايضا وقول عمر ابن ابي ربيعة وهي مكنونة تحير منها في اديم الخدين ماء الشباب فانما يعني انه تردد في خدها ترددا غير متجاوز وقال ذر امه والشمس حيرا لها بلى تدويم تدويمه ورواي وتدال وهاء تردد وروتها ظ ايضا انتهت الحاشيه تحير في ارامها الحسن فاغتدت قرار من يصبي ونجع من يصبو اعين معنى تحير في هذا الموضع اقامه خ واراد ارامها أي فأصبحت مجمع المصبيات من النساء ونجعة الصابين من الفتيان وطلاب الغزل البيت الخامس سواكن في بر كما سكن الدمى نوافر من سوء كما نفر السرب يقول هن سواكن عند البر هن سواكن عند البر والصلاح كسكون الدمى والتصاوير لأنها لا تتحرك ونوافر من الريبة كنفور الضبا حاشية قال المرزوطي ويريد به هذا المعنى في بيت آخر عواشق بر تاركات التبرجي انتهت الحاشية قابل السوء بالبر والنوافر بالسواكن البيت السادس كواعب أطراب لغيداء أصبحت وليس لها في الحسن شكل ولا ترب يقال عنق غيداء إذا كانت طويلة تميل ولذلك وصفت الضباء بالغيد وقالوا نبت أغيد إذا كان متشنيا وكذلك غاد أيضا قال كثير وصفراء رعبوب كأن وشاحها على ناعم من غاب نجلة غادي البيت السابع لها منظر قيض النواظر لم يزل يروح ويغدو في خفارته الحب أي لا يفارقها الحب فكأنه في خفارته وذمته عين يقول إذا نظر إليها الإنسان قيد نظره فلم يصرفه إلى غيرها وقيد النواظر ها هنا مضاف على معنى الانفصال كانه قال قيد للنواظر وهو كما يقال قيد مئه اي اذا اسري فدي اذا اسرى فدي بمئه من الابله قال الراعي وكان لها في سالف الدهر فارس إذا ما رأى قيد المئين يعانقه وقيد المئين يشابه الحسن الوجه في أمر ويخالفه في آخر فأما المشابهة فمن قبل تأول التنوين وأما المباينة فلأنه لا يجوز أن يقال مررت برجل قيد مئته كما يقال حسن وجهه وباب حسن الوجه كثير جدا وباب قيد المئين إنما يجيء في أشياء مخصوصة قال الصولي في شرحه أول من نطق بهذا المعنى مره القيس في صفة الفرس فقال وقد أغتدي والطير في وكناتها من جرد قيد الأواب لهيكل أي من ظفره بها ولحوقه إياها إذا رآها كأنه قيد لها فقال هذا قيد النواظر أي قيد حسنها العيون ولا يتجاوزها وهو مثل قول الشاعر بهتانة تستعير القوم أعينهم حتى ترد على ذي النيقة البصرة بهتانة تستعير القوم أعينهم حتى ترد على ذي النيقة البصرة وقال ابن المستوفى في كتابه ومما وقع فيه ذكر القيد وقوعا متمكنا ما أنشده الخالديان لأعربي لا غرو أنا معشر حام الحقيقة والذمار نحمل حواصن إنها قيد الكريم عن الفرار انتهت الحاشية البيت الثامن يظل سرات القوم مثنا وموحدا نشاوى بعينيها كأنهم شرب عين صرات القوم خيارهم وأماثلهم أخذ من صرات الجبل والفرس وهي أعلاهما وهذا أوجه من أن يقال صرات جمع سري لأن فعيلا لا يجمع على فعله يجب أن يحمل على قولهم ذؤابة قومه أي أعلاهم شبه بذؤابة الرأس حاشية قال ابن المستوفى في هذا قال الجوهري وجمع الصراء أو وجمع السري صراء وهو جمع عزيز أي يجمع على فعيل على فعل أن يجمع فعيل على فعله ولا يعرف غيره فمع ما ذكره الجوهري يسقط تمحل أبي العلا وقال أسر سخاء في مرؤة وبيت أبي تمام يحمل على ذلك لأن من يكون بهذه الصفة يكون من الأماثل انتهت الحاشية وصرف نوحدا للضرورة وهو عند البصريين لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ونشاوة جمع نشوان مثل سكران وسكارة ولا يمتنع ان يقال نشاوة بضم النون والانتشاء اول السكرة والشرب جمع شارب مثل ركب وراكب البيت التاسع إلى خالد راحت بنا أرحبية مرافقها من عن كراكرها نكب أرحبية منسوبة إلى أرحب وهم قوم من همبان ينسب إليهم ضرب من الإبل نجائب ونقب جمع أنكب أي ماخل صاد ويستحب أن تكون مرافق الإبل مفتولة لألا ينالها سحج فيقال بها حاز وناكب وضاغط فإذا عظم ذلك قيل بها ضب حاشية الضب داء في مرفق البعير والضاغط انفتاق في إبطه وبعير سحاج يسحج الأرض بخفه أي يقشرها وإذا أصاب المرفق طرف قرقرة البعير فقطعه أدماه قيل به حاز فإن لم يدمه فماسح قاموس مابة حذاء انتهت الحاشية البيت العاشر جرى النجد ال... جرى النجد الأحوى عليها فأصبحت من السير غرقا وهي في نجدها صهب النجد العرق والأحوى الأسود يريد أن عرق الإبل يميل أو يضرب إلى السواد ولذلك شبهوه بالقطران والورق من صفات الإبل وأصل ذلك أن يكون اللون يشبه ورق الشجر وقد توصف الورق بالخضرة وبالسواد والصهب من الإبل تحسب من أكرمها والورق من بطائها ويزعمون أن لحم الورق أطيب لحوم الإبل حاشية قال الخار زنجي في شرحه يقول جرى عليها العرق الأحوى من التعب فصارت كأنها ورق وهي برق ربد وهي في نجارها صحب وقال ويروى في لونها صهب وعكسه أبو عبد الله محمد بن يوسف المجراني يصف الخيل فلله ضر السابقات وضهمها من النجد الجاري بأرقاغها وقال الأوقاغ المغاب وفرش أنبط له تحت ابطه بياض وفي بطنه انتهت الحاش البيت الحادي عشر إلى ملك لولا سجال نواله حاشية قال الخار زنجي ويروى سجال يمينه وهي رواية دال انتهت الحاشية لما كان للمعروف نقي ولا شخب النقي مخ السمين ويجوز أن يسمى السمن نقيا والشخب والشخب صوت خروج اللبن من الضرع ويجوز ان يسمى اللبن بعينه شخبن حاشي وقال الخار زنجي في شرحه اي لولا جوده وعرفه او عرفه لما كان للمعروف اثر في الدنيا لولا جوده وعرفه لما كان للمعروف أخر في الدنيا والذي أراده لولا نواله لهلك المعروف لأن ما لا نقيا فيه ولا شخب هالك انتهت الحاشية البيت الثاني عشر من البيض محجوب عن السوء والخنى ولا تحجب الأنواء من كفه الحجب البيت الثالث عشر مصوم المعالي لا يزيد أذاله ولا مزيد ولا شريك ولا الصلب الصلب أحد أجداد الممدوح وقيل اسمه قيس ويقال بالعمر حاشيه فيضاء لا, يز... لا يزيد أذاله أي لم يدخل عليه النقص في شرفه ويروى أذالها وهي أحسن لفظا ومعنى يقول معاليه مصولة لم يهنها أحد من ذوي قرابته ولا من ينتسب إليه انتهت الحاشية البيت الرابع عشر ولا مرة ظهل ولا الحصن غاله ولا كف شأويه علي ولا صعب حاشية ميم ولام الصعب انتهت الحاشية مرة ظهل تثنيت مرة والحصن يقال انه لقب عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وقيل لقب ابن ثعلبة ومنه قول المرقش الأكبر بأن بني الحصن صاروا معا بجيش كضوء نجوم السحر وشأويه تثنية شأو وأصل الشأو من شآه إذا سبقه ثم كثر حتى قالوا جرى شأوا أي طلقا وسموا الغاية شأوى البيت الخامس عشر وأشباه بكر المجد بكر بن وائل وقاصة عدنان وأنجبه هنب عين أشباه أي كفاه أو كفاه ومنه قول ذي الإصبع العدواني وهم من ولدوا أشبوا بسر الحسب المحض حاشي البيت في اللسان مادة شبا والشعر والشعراء صفحة ستمائة انتهت الحاشية وقال ابن الزبعرة وذر رمحين أشباك من القوة والحزم وقال قوم يقال أشبى الرجل إذا ولد له أولاد أذكيا وهو مأخوذ من الشبى أي الحد وقد استعمل أشبى في غير هذا المعنى قالوا أشبى عليه إذا أشفق قال الراجز قد أتعبتني والهوى ذو تعب تشبي علي والكريم يشبي وقاصة عدنان يعني جدة تغلب وبكر لأنه يقال تغلب وبكر ابن وائل ابن قاصة ابن هنب ابن أفصى وهمب مأخوض من قولهم امرأة هنباء أي بلهاء وارهاء وأفصى يجوز أن يكون مسمى بالفعل من قولهم أفصى عنك البرد أي زالة ويجوز أن يكون أفصى اسما مأخوذا من الفضية وهي الخروج من شيء إلى شيء مأخوذا من الفضية وهي الخروج من شيء إلى شيء وفي حديث الحديباء الفصية لا يزال كعبك عالية حاشية في النهاية قالت الحديباء حين انتفجت الأرنب الفصية والله لا يزال كعبك عالية أرادت الخروج من الضيق إلى الساعة أرادت أنها كانت في مضيق وشدة من قبل بناتها فخرجت منه إلى الساعة والرخاء وانظر اللسان مادة قصية انتهت الحاشية وفي حديث آخر يؤمر فيه بتعهد القرآن وكثرة درسه فإن له تفصيا كتفصي النعم من عقلها حاشية الذي في النهاية لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من النعم من عقلها أي أشد خروجا انتهت الحاشية ذكر الحديث هكذا فإن له تفصيا كتفصي النعم من عقلها وقد يكون صحو النعم وإلى البيت السادس عشر مضوا وهم أوتاد نجد وأرضها يرون عظاما كلما عظم الخطب عين أي هم الذين يثبتونها وأهلها كما يثبت البيت بالأوتاد ويجوز أن يعنى بالأوتاد الجبال البيت السابع عشر وما كان بين الهضب فرق وبينهم سوى أنهم زالوا ولم يزل الهضب يقال هضب وهضب فيجوز أن يكون على مخل قولهم تمر وتمر فيكون جمعا لهضب ولا يمتنو أن يكون من باب قولهم امرؤ وامرأة وتختلف العبارة من أهل اللغة في الهضب وهي متقاربة فيقول بعضهم الهضبة قطعة مستديرة في أعلى الجبل وقيل الهضبة جبل أحمر وقيل جبل منقرش عين والمعنى أن هؤلاء القوم كانوا مثل الجبال إلا أنهم زالوا والجبال ثابتة وهذا شبيه بقول الآخر أرى الأخلى من بطن العقيق مجاور مقيما وقد غالت يزيد غوائله حاشية البيت لزينب بنت التفرية ترفي أخاها يزيد الأغاني الجزء السابع صفحة 123 وقال ابن المستوفى لا مشابهة بينهما انتهت الحاشية وما كان بين الهب فرق وبينهم سوى أنهم زالوا ولم يزل الهب البيت الثامن عشر لهم نسب كالفجر ما فيه مسلك خفي ولا واد عنود ولا شعب أصل الواد من قولهم ودا إذا سال ثم أهملوا هذه الكلمة فلم يستعملوها إلا في ودى البائل ويختلفون في العبارة فيه فربما قالوا ودى إذا بال وقيل بل هو من الودي الذي يستعمله الفقهاء وهو ما يخرج بعد البول وقد صحفوه فقالوا الودي عين وعنود أي مخالف مائل والمعنى أن نسب هؤلاء القوم واضح كالفجر ليس فيه اختلاف كما تختلف الأرض فيكون فيها المرتفع والمنخفض والشعب والوادي البيت التاسع عشر هو حاشية شين هم الإضحيان؟ انتهت الحاشية الطلق رفت فروعه حاشية ذا رقت وقال ويروى رفت بالفا اي اهتزت فروعه لنعمته وتراوته ولا, يح ولا يحسن ان يوصف النسب بهذا فيقال نسبه يهتز كأنه لا يثبت والذي فسره الصولي أجود ويظهر أن رواية الآمدي رقت لأنه جاء في ضاء قال الآمدي ويروى رفت فروعه من الرفيف أي لمعت بروقه من الندى والطل انتهت الحاشية فروعه وطاب الثرى من تحته وزكى الطرب هو الاضحيان اطلق رفت فروعه وطاب الثرى من تحته وزكى الطرب صاد ليلة اضحيان اضحيانه مضيئة ورف الغصم اذا نعم نبته وكثر حاشية الذي في شرح السلي وكثر ريه انتهت الحاشية يريد أنه مضيء بأفعاله مضيء بنسبه وأصل إضحيان من أن الضاحي المنكشف للشمس إلا أن المستعمل الضحوة بالواو لا غير وقد حكى ضحيت للشمس وضحوته والطلق من قولهم ليل طلق إذا لم يكن فيه حر ولا قر وكذلك يوم طلق البيت العشرون يظم سنيد القوم ضيق محله على العلم منه أنه الواسع الرحب قاف يجوز أن يكون أراد بسنيد القوم رئيسهم ومن تسند إليه أموره ويكون المعنى أنه إذا نظر رؤساء القوم إلى فناء هذا الممدوح الرحب ومحله الواسع ورحله المحتمل لكل من يقصده من الزوار والعفاة صغر في عمونهم محال أنفسهم وضاقت رحالهم وأفنيتهم عندهم حتى يظنوها ويشكو ضيقها على علم منهم بسعتها ويجوز أن يكون أراد بالسنيد الملصق الدعي فيكون المعنى حاسده الدعي الملصق يبلغ في حسده الحد الذي يستحسن معه البهت والمكابرة حتى يجيء إلى ما لا شك فيه ولا لكس فيدعيه على خلاف ما هو عليه كأنه أراد لا يحسده إلا الدعي فإذا حسده كان هكذا حاشيا بعد قوله كان هكذا جاء في كتاب المرزوقي وفي ضاء نقلا عنه والأول أحسن انتهت الحاشية البيت الحادي والعشرون رأى شرفا حاشية فيضاء ويروى فيا شرفا على معنى التعجب انتهت الحاشية ممن يريد اختلاسه بعيد المدى فيه على أهله قرب خاء يقول رأى سنيد القوم شرفا بعيدا ممن يريد اختلاسه ولكن فيه على اهله طرب البيت الثاني والعشرون فيا وشل الدنيا بشيبان لا تغب ويا كوكب الدنيا بشيبان لا تخب حاشية جاء فيظاء قال المرزوقي ولحنه بعضهم في قوله وأنشد البيت بإثبات الواو في تخبو وقال إنما هو لا تحب وإثبات الواو لحن قال الشيخ رحمه الله المرزوقي إن للشاعر أن يلحق ما كان من بنات الواو ولياء مجزوما إذا أطلقه في قافية بما يكون فيه الرفع في الرفع وأن يأتي عند الضرورة بالأفعال المعتلة اللام على أصولها فيقول لم نغزو ولم نرمي ولم نخشى وهذا من الضرورات التي تقاس وعلى هذا قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياده وقول الآخر كأن لم ترى قبل أسيرا يمانية في قول من جعل الكلام خبرا ألا ترى أنه أثبت الألف في هذا كما أثبت الياء فيما قبله وكما أثبت أبو تمام الواو في لا تخبو وهذه المواضع متساوية في أنها للجزم فهذه طريقة وكثير من أصحاب سيبويه يذهبون إلى أن المحذوف في مثل هذا الكلام للجزم إنما هو حركة كانت في النية ولم تظهر في موضع الرفع استثقالا أو لأن الحرف لا يحتملها بعد انقلابه وذلك إذا قلت هو يغزو ويرمي ويخش ويخش قال المحظوف للجزم هو تلك الحركة وإنما حذفت هذه الحروف من بعد لتكون ألفاظ الفعل مجزومة أنقص منها وهي غير مجزومة وإذا كانت كذلك فإثبات الوا والياء والألف في هذه الطريقة عند الجزم في الكلام والشعر غير خارج إلى باب اللحنة وعقب عليه ابن المستوفى بقوله هذا الذي أطال القول فيه رحمه الله كلام ذكره النحويون فيما وقع من الأفعال المعتلة اللام مجزوما على لفظ المرفوع فأما ما وقع من نحو ذلك فيما فيه القافية فقد تعرض للقول عليه أولا ولم يشبع وهذا النوع إذا وقع فيما فيه الروي فحكمه أن تلحقه مجزوما حروف الوصل الألف أولياء أولياء لإقامة الوزن فيعود إلى صورة ما كان عليه في الرفع وهو كثير في أشعارهم وتكون الحروف التي تلحقه للوصل غير الحروف التي بني عليها في الأصل وإذا كانوا قد أطلقوا الفعل المجزوم الصحيحة فحركوه بالكسر لإقامة الوزن في نحو قول امرئ القيس في نحو قول امرئ القيس يقولون لا تهلك أسا وتجملي فهم في إشباع حروف الروي من الأفعال المعتلة لامتها المجزومة حتى ينشأ منها أحرف تسمى وصلا أعذر انتهت الحاشية عين المعروف في الوشل أنه الماء القليل وأصله من وشل يشيلو إذا قطراء وإنما أراد أنهم حياة الدنيا أي ليس فيها جود إلا جودهم فحسنا أن يستعمله في موضع الكثرة إذ ليس شيء يقوم مقامه أو يكون من نحو قولهم للماء القليل نطفه ثم قالوا في بعض كلامهم ما بين النطفتين يعنون البحرين او النهرين العظيمين ويقال غاض الماء يغيب اذا ذهب في الارض البيت الثالث والعشرون فما دب الا في بيوتهم الندى حاشة ميم فما رب وبها مشها رواية الاصل انتهت الحاشية ولم تربوا الا في حجورهم الحرب حاشية شين في بيوتهم انتهت الحاشية البيت الوابع والعشرون اولاك بن الاحساب لولا فعالهم درجن فلم يوجد لمكرمة عقب الاحساب جمع حسب وهو مآثر الرجل ومآثر آبائه وقيل الحسب من يحسب من آباء الرجل الأشراف أي عد وقوله درجنا يعني الأحساب يقال درجة القبيلة إذا لم يبق لها ولد وكذلك درج الرجل البيت الخامس والعشرون لهم يوم ذيقار مضى وهو مفرد وحيد من الأشباه حاشية فضاء ورؤية وحيد من الأيام انتهت الحاشية ليس له صحب صاب لأن حنظلت ابن سيار العجلي الرئيس فيهم يعني اليوم الذي ظفرت فيه بن شيبان بجيوش كسرى وكان مع جيوشه اياس بن قبيصة واليه على الحيرة البيت السادس والعشرون به علمت صهب العاجم انه حاشيه في ذا ويروى انها وقال رواه الخار والصهبة الشقرة في شعر الرأس وتوصف بها العجم لغلبة ذلك عليهم به علمت صهب الأعاجم أنه به أعربت عن ذات أنفسها العرب أي به علمت الأعاجم ما كانت تنطوي لها عليه العرب من طلب الفرصة في الوثوب عليهم انتهى الشريط التاسع البقية على الشريط العاشر